Noon en وما يسطرون en wat ze ربك بمجنون je لك van غير ممنون van لعلى خلق عظيم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 Voilà, tot je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 اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين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 فلما رأوها قالوا إِنَّا لضالون بل نحن محرومون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 قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين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 إن لكم لما تحكمون سلهم أَيُّهُم بذلك زعيم أم لهم شركاء فَلْيَأْتُوا بشركائهم إن كانوا صادقين ik wil mijn jukse voorhand zeggen: Uitdag, in de soju, die valt, ik sta de lijn. Kast je het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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم له لا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر